يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شَعَائِرَ الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ وَدِرْعَكُمْ وَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عن أن عَلَى أَلَّا تَعْدُوا إن الله شديد العقاب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 وَالْمَحْصَنَاتُ مِنْ المُؤمِناتِ والالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الذيينَ أُوتُ الْكِتابَ مِن قََلِكُم إذَا آتَييتمهُ وَالْمُحْصنَاتُ مِنَ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 أَوْجَ أَحَد مِنْكُم مِنَ الغَ يطِأَْلَ مَسْتُم النِسَ أَفَلَم تَجدُ مَا أَنْ فَتَََّمُ صَعيدًا طَيبَا فَتَيََّمُ صَعيدَ طَييبًا فَمْسَحُ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 لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم بِهِ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور